لآل, لآل القرآن, القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب عن الذين من قبلكم لعلكم تدرون أيام يريد الله بكم العصر ولا يريد بكم العصر ولتكبروا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكبروا الله على ما هداكم ولعاكم تشكرون وإذا سهلك عبادي عليكم وَأَمِنَّا لَنُبَوِّئَنَّهَا لَيْلَةَ الصِّيَامِ وَفَطِرُوا إِذَا نَسَأَكُم كُنْتُمْ قُمْنَ لِبَاسَكُمْ وَأَ وَمَا في المساجد مِنْ مَسَاجِدَ الله فلا مَرْضَاتَ اللَّهِ فَلَا الله آياته يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكمْ مِنْ آيَاتِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ بها يَتَفَكَّرُونَ وَلَا تَكُونُوا أَمْوَالَكُمْ وَأَوْلَادَكُمْ حَاجِزًا من أمور الناس الإفهم وإن تعلمون.